الموقع ا ل ر س م ي ل ف ض ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم ل ك م هذي و ل م ه ا ل م د ة الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن في هذا الدرس يحاول أن ي ر ب ط المصنف بن ا ل قيم رحمه الله بين التوبه واصلاح ما فسد وبين ا ل إ ن ا ب ة ل أ ن ه يعتبر ا ل إ ن ا ب ه ضرب من ضروب إ ص ل ا ح الماضي ا ل إ ن ا ب ة في الحاضر تكفير عن سيئات فعلها العبد في أ ي ا م عصيانه قبل أ ن ي ت ه فلذلك يتساءل كيف يصلح العبد ما كان أ ف س د ه قبل ا ل ت و ب ة بعد أ ن تاب بعد أ ن تاب أ ص ل ح جوارحه ولكنه يحتاج الى إ ص ل ا ح باطنه وقلبه لتستقيم ا ل ت و ب ة وليستطيع أ ن يترقى و أ ن يسير في مدارج ا ل ط ا ع ة لله تعالى فقال يصبح ذلك أ و ل ا بالخروج عن التبعات التبعات هذه تحتاج إ ل ى أ د ا ء إ م ا حقوق م ع ل ق ة لا تصح ا ل ت و ب ة إ ل ا بها و إ م ا تبعات تذكرك بالماضي فيصيبك ضرب من ضروب الحنين لذلك فمن, كانت له مثلا فمن كان له من ث ل ا ف م كان مدمني ن م الغناء والمستمعين إ ل ي ه ف إ ذ ا تاب حتى يقطع ا ل ص ل ة بالماضي فلا يصيبه حنين عليه أ ن يقطع ا ل ص ل ة بذلك المجتمع الذي كان فيه المسمى بمجتمع الفن أن يقطع ا ل ص ل ة بمجتمع ا لو ف ن إ ل لو ا مثلا أ ن ه يضع أ ش ر ه الفنانين المحببين عنده على الرف في الدولاب كلما فتح الدولاب و ق ر أ اي حاجه من الحياه انا م ا اعرف والله لكن لا الشريط يكون ع ن د ه اسم يكون في عشره اغاني في غ ن ي ه و ا ح د ة اسم الشريط كيف ما اعرف اعمل ح ا ج ة مش كدا فيقوم يقول يا اخوالله لا لكن ما صح ا ك ف ي تاني ي ر ك في السرير يقول لك كذا بس ع ا ل ه اشرط ذي ساكت انت لك ما عندك مسجل الشيطان يقول لك بس عائله يا عائله يا عبد الشلالي فيقول و يا سلام يا أ خ ي لكن والله يا اخي أخي الشديد هذا السبع أحسن زورك ما ل ل و في ج ت ن في حاجه طبعا يا اخوانا ن إ ش ك ا ل الكثير من الناس في التعامل مع العصيان التعامل مع ا ل م ع ص ي ة بشيء من الاستهتار و ا ل إ ش ك ا ل في هذه ا ل م س أ ل ة الاستهتار في أ ن ه يتصور أ ن ه لو عصى من السهل أ ن يعيد قلبه كما كان قبل العصيان وذلك صعب حتى ولو تاب يقول أ ن ا أ ج ر ب م ر ة أ ف ع ل هذه ا ل م ع ص ي ة م ر ة وثم ا ل ت و ب ة ف ا ت ح ة يفعلها م ر ة ولكن هذه ا ل م ر ة تضربه في بيداء الضلال بعيدا فتصبح ا ل م س ا ف ة بين قلبه وبين ربه م س ا ف ة ب ع ي د ة جدا ب م ع ص ي ة فعلها لذلك بالخروج من التبعات والتوجع على العثرات و أ ن يتوجع على العثرات بمعنى أ ن ي ت أ ل م قلبه على أ ن ه كلما ذكر أ ي ا م ا خوالي كان فيها عن الله بعيد كلما ت أ ل م قلبه و ا ن ص ب ع ولذلك هذا ضر من ضروب قوله تعالى في ا ل ت و ب ة إ ل ا أ ن تقطع قلوبهم تتقطع ق ل و ب ه م ب ا ل أ ل م و ا ل ح س ر ة أ ن ه م ت ج ر ؤ و ا على عصيان أ و ا م ر الله وركبوا المحارم التي منعها فلذلك يحصلون ع ن ي ي شيء من التوجه على العثرات ويتوجعون على عثرات إ خ و ا ن ه م ف إ ذ ا ما عصى عاصي بمثل ما كان عليه من قبل ي ت أ ل م ل ه ولا يحتقروه وهذه م س أ ل ة م ه م ة جدا العاصي الذي جرب ا ل م ع ص ي ة إ ذ ا وجد شخص على معصيته لا يحتقره لماذا ل أ ن ه في يوم من ا ل أ ي ا م كان مثله ولكنه يتوجع له وهذا يعني أ ن ه حصلت له نوع من أ ن و ا ع ا ل ر ق ة تجاه العصاه يعني إ خ و ا ن ن ا هذا مسلك حميد في ا ل د ع و ة إ خ و ا ن ن ا ماذا تنقص ا ل د ع و ة اليوم ا ل د ع و ة ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن ل ل إ س ل ا م ما الذي ينقصنا ينقصنا أ م ر ا ن إ خ ل ا ص وتخطيط إ خ ل ا ص الدعاه وصدقهم أ ق و ى في ا ل ت أ ث ي ر لكن الدعاء في خضم ا ل د ع و ة ت أ خ ذ ه م الضوضاء وتتخطفهم ا ل ش ه ر ة ويتلاعب بهم المناصب و ي أ خ ذ ه م الحسد فيما بينهم يتاكلون دعاه ا ل إ س ل ا م ا ل آ ن في هذه البلد هكذا هذا الذي أ ر ا ه لا أ ع ر ف ما الذي ترونه أ ن ت م ولكن الذي ا ر ى أ ن الدعاه يحتاجون إ ل ى إ خ ل ا ص ليؤثروا ويحتاجون إ ل ى تخطيط لهذه ا ل د ع و ة ومن التخطيط التعامل مع المدعوين بعطف ي خ و ا ن ا المجتمع في السودان يحتاج الى ع ف من قدم له ا ل ع ط ف حن المجتمع إ ل ي ه واستمع إ ل ى كلامه و ت أ ث ر به وهذا مفقود عند الدعاء ا ل آ ن المناطق ا ل ط ر ف ي ة في عمل كنسي إ غ ا ث ي وطبي وفي ثوب إ ن س ا ن ي على قدم الوساق بينما يفضل ويؤثر الدعاء إ ل ى ا ل إ س ل ا م المكاتب ا ل م ؤ س س ة ب أ ث ا ث ا ت ف ا خ ر ة وربما لو أ ن ه استلم من المدير الذي بعد ه غ ي ر ا ل أ ث ا ث ا ت وهي ج ي د ة و أ ت ى ب أ ث ا ث ا ت ج د ي د ة هذا لا يصلح ل ل د ع و ة ا ل د ع و ة لا يصلح لها إ ل ا صاحب ق ض ي ة ولذلك تجد أ ن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خلال سيرته الثره المعطاء ما جلس في ا ل م د ي ن ة يدير ا ل د ع و ة إ ن م ا تحرك ب ا ل د ع و ة في الميدان و إ ن لم ينزل ا ل ق د و ة إ ل ى الميدان والقدوات العلماء إ ل ى الميدان إ ل ى ميدان ا ل أ م ة ستضيع ا ل أ م ة و ا ل آ ن الشباب يحتاج ويريد من يشكله يحتاج إ ل ى من يشكله لا يعرف ماذا يفعل يعني ما الذي سوف يكون عليه الشباب وكيف سيتعامل الشباب التخطيط ل ل د ع و ة كيف نخطط ل ل د ع و ة من خلال ق ر ا ء ة س ل ي م ة لاتجاهات المجتمع ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ف ك ر ي ة كيف نخطط ل ل د ع و ة من خلال أ ن م ا ط السلوك الموجوده ة للدعوة كيف نخطط لنشخص ل د ا ونحدد دواء ينفع ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة من الذي فعل هذا هل توجد مراكز م ع ت ل ي ة ب أ م ر ا ل د ع و ة أ م أ ن أ م ر ا ل د ع و ة بعد النفط وبعد ا ل ك ب ا ئ ي وبعد ا ل أ س ف ل ت وبعد البنزين وبعد كل هذه المسائل ا ل د ع و ة في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م بغض النظر عن ا ل أ ح ز ا ب والكيانات والجماعات والطوائف ا ل د ع و ة إ ل ى الدين الحق إ ل ى ا ل إ س ل ا م الصحيح إ ل ى هذا ا ل إ س ل ا م الرائع ا ل د ع و ة إ ل ي ه فهو يتحدث عن التوجع على العثرات ومن ذلك التوجع على عثرات ا ل إ خ و ا ن إ ذ ا ما زلوا أ ن ت ت ت م س لهم عذر تقول أ ن ا كنت في يوم من ا ل أ ي ا م في ح ا ل ة ضعف بشري فوقعت فيما وقع فيه تتمنى له ا ل ه د ا ي ة بقلب صادق وتريده أ ن يترقى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك هذا الشعور تجاه ا ل آ خ ر ي ن تجاه المجتمع المراد دعوته هذا يبدو, يبدو أ ن ه من حسنات مدارج السالكين ل أ ن ه أ ش ا ر إ ل ى هذه ا ل ق ض ي ة في أ ي موضع ا م إ ي ا ك أ ن تحتقر عاصيه لمجرد أ ن ه عصى ولكن يمكن أ ن تهجره لمصلحته ويمكن أ ن تؤلفه لمصلحته ويمكن أ ن تعطف عليه وتدعوه وتترفق به أ ي ض ا لمصلحته أ ن ت لا تريد م ص ل ح ة لنفسك ولا تريد انتقاما ثم بعد ذلك يتحدث عن استدراك الفائتات أ و ل ه ا قلنا أ و ل شيء ل ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن ب إ ص ل ا ح ما كان عليه ليكون من المنيبين بعد أ ن تكلمنا عن أ ر ك ا ن ا ل ا ن ا ب ة ا ل أ ر ب ع ه قلنا أ ن يخرج من التبعات و أ ن يتوجع على العثرات وان أ ن يستدرك ل ف ا ا ئ ت ت أ يستدرك الفائتات, الفائتات توجع على ان ل وتألم عليه ع ث ا ر ت أ يعتبر نفسه في سباق مع الزمن وهذا الشعور ا ل إ ي م ا ن ي العالي الذي يخالج المسلم والمؤمن بين الحين والحين زاد كبير إ ل ى ا ل آ خ ر ة بمعنى يا إخوان كيف نستدرك الفائتات هذا أ ي ض ا يحتاج إ ل ى سؤال وابن القيم لم يفصل في ا ل م س أ ل ة ولكن الذي أ ف ه م ه في ه ذ كالاتي يستدرك الفائتات ب أ ن يحرص على الحسنات و أ ن ل ا يزهد في ا ل ط ا ع ة ي ا إ خ و ا ن أ ك ب ر إ ش ك ا ل في الناس يضعفهم يضعف ه م ي ض ع ف إ ي م ا ن ه م ويضعف عطاءهم أ ن ه إ ذ ا فاتته ح س ن ة لا ي ت أ ل م يقول ساعوض غيرها وسبحان الله من المفردات ا ل م و ج و د ة في المجتمع البحر مبيا بالزياده ا البحر مبيع بالزيادة لكن هذا المفهوم لم اجده في اخرة يقول مبيع في لك لكن لم ما بزول ي في أ م ر ا ل آ خ ر ة تعبان أ زول تعبان ما لك البحر ما بها ب ا ل ز ي ا د ة يبدو ان البحر بحر دنيا ا ل ا خ ر ما فيها بحر يا اخوانا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستدراك الفائتات ب أ ن يحرص على الحسنات و أ ن ل ا يزهد في الطاعات اي ط ا ع ة حتى ولو كانت ق ل ي ل ة هي تنمى واعلم أ ن ه رب ط ا ع ة لا تلقي لها بالا تكون سببا لنجاتك و أ ن ت غافل عنها يوم ا ل ق ي ا م ة لخلوها من آ ف ا ت الرياء وغيره ورب ح س ن ة و أ ن ت عظمتها واستعددت لها ولكن فيها من آ ف ا ت النفوس و د خ ل ا ل أ ع م ا ء الرياء ما يجعلها بدون ق ي م ة فتجد نفسك يوم ا ل ق ي ا م ة في مكان علي بحسنه أ ن ت لم تلق لها بالا فلذلك أ ن ت لا تعرف ما الذي يرضي الله ف أ ن ت تحرص على إ ر ض ا ئ ه بكل سبيل و و س ي ل ة ولا تفتر عن ذلك واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين لا تفتر ف أ ن ت تعبد الله وعبادتك لله مهما فعلت فيها من التقصير ما فيها وفيها من الشوائب ما فيها فلذلك مفهوم أ ن تحرص على الطاعات و ن ل ا تذهب في الحسنات و أ ن تستكثر من ذلك باعتبارك في سباق مع نفسك والزمن والعمر وفي سباق مع آ خ ر ي ن أ ن ت تريد أ ن تسابقهم سابقوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض وعندت للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاستبقوا الخيرات اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فاتشدرك الفائتات في في بهذا الشعور بهذا الإحساس لا الدنيا لا يتقدم عليك أحد في الدنيا أنت ترجو ذلك وأن لا يتقدم عليك أحد أحد الآخرة عليك ذلك عليك وأن أن ي ن ب غ ي أ ن تسعى لذلك يا ع ن ي م ت ق و ل الله أ ن ا بس أ ي حياتي ر ما ينفع ي ن ب غ ي أ ن تكون في هذا الاتجاه أ ن تكون في هذا الاتجاه صاحب ه م ة ع ا ل ي ة أ ع ط ي ك مثال عجيب و خ ي ر ا ل م ث ا ل مثال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي يتعامل مع ا ل ع م ر في سباق عجيب يريد أ ن يغتنم كل ل ح ظ ة من ا ل ع م ر وكم من اللحظات و ا ل أ و ق ا ت تضيع سدى فيما لا ينفع وهذا سوف نتحدث عنه ل أ ن ه من المنازل من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة الوقت الوقت كيف د د ه بس الوقت منزلة ك ي يستثمر الصالح أ ي ا م ه ا ل ق ل ي ل ة ف ي م ل أ ه ا بطاعات ك ث ي ر ة وهذا تحدي كبير جدا ب ا ل ن س ب ة لك رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تقام ا ل ص ل ا ة في مسجده ثم يقف في موضع ا ل إ م ا م ليصلي ب أ ص ح ا ب ه ثم يقول مكانكم فيقف أ ص ح ا ب ه مكانهم ثم يهرع إ ل ى البيت إ ل ى ا ل ح ج ر ة يدخل ا ل ح ج ر ة و أ ص ح ا ب ه وقوف وعندهم من ا ل أ د ب ما عندهم ل أ ن ه ما ا ش و شره قال لاخوه انت في شنو ولكن ل ه ما, ما ع ر يا أخي. يا أخي يقول لك ان ي ف ض ل م ش ي ي ا أخي م ا ت ض ل من اجل ان افضل ي ن اجل ان ا ف ق ل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان ا ف ض ا من اجل ان م ا ل ض ل من اجل ان ا م ض ل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل م ي اجل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من ا أ ل ان افضل من اجل ان افضل من اجل ان افضل من ا ج ي ان ا ف ص ل من اجل ان ا ف ي ل و ن اجل ثم رجع وصلى وبعد ا ل ص ل ا ة ا ن ت ف ت إ ل ى أ ص ح ا ب ه وقال لعلكم فزعتم ذكرت أ ن في بيتي س ت ة دراهم فخشيت أ ن أ م و ت وهي عندي ف أ و ص ي ت عائشه ب إ ن ف ا ق ه ا ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده قال أ م ش ي أ ق و ل الله شنو خاف في الصلاه يموت في الصلاه يموت و إ ذ ا مات في ا ل ص ل ا ة ب ي س أ ل و ن ي س ي د ة ا ا ر ا ه ي م د ي لكن ما ش ك ل م و ن قال ل ي ه ن أ ن ف ق و ا بعدها مات ب م و ت مطمئن حتى كان ما ء أ ن ف ق و ا أ ك ل و ا وده ما يمكن يحصل من أ م ه ا ت المؤمنين لكن الله ما ب ي س أ ل ه بعدها ا ب ر أ ذمته هذا ا ل إ ح س ا س العميق في التعامل مع الزمن ومع ا ل ح س ن ة والحرص عليها ما أ ن ت م ا ب أ ق و ى مني على المشي وما أ ن ت م ا ب أ ح ر ص مني على ا ل أ ج ر لما كان الرسول ى الله عليه وسلم في بدر يتعقب كل ث ل ا ث ة بعير كان هو ومرصد بن أ ب ي م ر س د الغنوي وعلي بن أ ب ي طالب رضي الله عنهم يتعقبون بعيرا فكان واحد يمشي واثنان يركبان ل أ ن البعير لا يتحمل سلبا فينزل أ ح د ه م ا ويركب الذي كان يمشي فاتفق م ر س د وعلي أ ن يتعقبا ل ب ع ي ر ه م ا و أ ن يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل ثابتا ف أ ب ى وقال ما أ ن ت م ا ب أ ق و ى مني عدى المشي وما أ ن ت م ا ب أ ح ر ص مني على ا ل أ ج ر وفي البخاري لما ضرب أ ص ب ع ه وسال دمه نظر إ ل ى الاصبع وقال هل أ ن ت إ ل ا أ ص ب ع دميت ا وفي سبيل الله ما لقيت ا الدافع لتحصيل الحسنات هو تعظيم الله وإن هو لأنك تريد منه لتحصيل التقرب تريد تعظيم و م ع ر ف ة كن ه ا ل آ خ ر ة ل أ ن التعامل يوم ا ل ق ي ا م ة بذات ا ل ع م ل ة ا ل ح س ن ة والسيئه أ م ا الدولار والذهب والبورصات وأسواق ومؤشرات أ س و و ا النفط ق ا ل أ س و ا ق ا ل ع ا ل م ي ة ف إ ن ذلك مكانه في دنياك هنا لذلك هذا الاحساس العميق بالتعامل مع ا ل ح س ن ة إ ح س ا س راقي جدا أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه تقدمت سنه وشابت ر أ س ه ورق عقمه وضعف بدنه وانتحل جسمه فصار يكثر من الطاعات ويزيد في العبادات أ ك ث ر مما كان يفعل شابا لما سالوه قال ان الخيل اذا ارسلت في السباق وقاربت راس منتهاها ا ل ن ه ا ي ة أ ف ر غ ت كل ما عندها وقد قاربت ر أ س ه منتهاي يعتبر نفسه في سباق عجيب ولذلك لابد من استدراك شنو الفائتات ب م ع ر ف ة ق ي م ة العمر أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة العمر أ غ ل ى من أ ن يضيع حتى ولو كان جائزا في م ب ا ر ا ة ا ل أ م م ا ل أ و ر و ب ي ة العمر أ غ ل ى من أ ل م ا ن ي ا وفرنسا عمرك بل لو أ ن ي صادق أ ق و ل عمرك أ غ ل ى من العالم كله ل أ ن ك إ ن ف ق د ت لا تستفيد من العالم ولا تنتفع بشيء عمرك أ غ ل ى ما تملك أ ي ن يضيع هذا العمر كم تستمر المباره بفرنسا ي ن ي خ والله ن ا و العمر ده غالي جدا والله أ ن ا أ ن ا اشعر بذلك يا اخواننا إ ذ ا كنت أ ن ت ت ح ت ل ى كل د ق ي ق ة حتى الذي تستعين به على الطاعه من المباح لا يكون في إ ط ا ر ساعات طوال تجلسها فيما لا ينفع هب أ ن فرنسا هي التي فازت ب ا ل ك أ س أ و إ ن ج ل ت ر ا كويس ما الذي تستفيده أ ن ت ولا شيء فالعمر أ غ ل ى و أ ث م ن من أ ن يضيعها كذا سدى إ ل ا إ ذ ا كنت ترى أ ن عمرك رخيص أ م المؤمن ا حياته غاليه والدليل أ ن ه لما باعها لم يبيعها إ ل ا لله إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م وجعل ونصب لهم ثمنا عظيما ب أ ن لهم ا ل ج ن ة أ م ا صاحب العمر الرخيص ده يقولك ل ي خ ت ا ل ما عندنا موضوع تعالوا تونس ما عندنا موضوع كيف ما عندك موضوع أ ن ت مؤمن ما عندك موضوع كيف عندك ب ع ض من الحسنات تريد أ ن تسابق فيه فلا بد أ ن تحرص على كل ح س ن ة من الحسنات والا تضيع والا تهدر كل د ق ي ق ة من عمرك حتى الذي تفعله من المباح تستعين بذلك على ش ن على مرضاه الله وعلى ط ا ع ة الله لتستجم النفس و ل أ ن النفس تحتاج إ ل ى شيء من الترويض من المباح واللهو والبريء من أ ج ل أ ن تتقدم إ ل ى ا ل أ م ا م ولكن ليس هذا هو ا ل أ ص ل في ح ي ا ة المؤمن ا ل أ ص ل أ ن ه جاد و ا ل أ ص ل أ ن ه صادق في توجهاته وحركته و أ ح ي ا ن ا إ ذ ا فترت القلوب و إ ن ه ا تكل كما تكلش ن و ا ل أ ب د ا ن فيستعان بشيء من اللهو والمزاح و ا ل ف ص ح ه وكذا وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به المؤمن لذلك اقول لك عمرك عمرك وحياتك حياتك العمر ذ ه اهم شيء طيب ناقشه بعد ذلك ابن القيم قضيه مهمه وهي الخلاص من لذه الذنب بعد الذنب يا اخوانا زرتاب و ي س ت ع ب د الله م ر ة م ر ة بتاو ب شل ي ق د ي م ي قولي ا ا ل سلام والله أ يا م ما ي ك و ن المسكر يحكي ك د ه والله يا ا ل سلام أ يا م ما ي ك و ن المسكر دي رايتو ايام مسكر لاند مان لا ح ا ج ة بس ا ل ح ك ا ي ة ا ل خ م ر د فقوه وبيت حرام في القوانين ايه <تصفيق> امن قولي ا ا ل سلام ي حلل أ ي ا م زمان ي حلل أ ي ا م زمان دي ب ا ل إ ن ا ب ه تمامام لكن ما أ ن ا ب ت ل س ه ل أ ن ه التخلص من ل ذ ة الذنب ي خ و ا ن ا الذنب عنده لذة و ذ ا لذه ا ي ن وهذه ا ل ل ذ ة لا ينكرها عاقل ك ن ولكن ابن القيم يناقش ق ض ي ة ح س ا س ة يقول سبحان الله شيء عجيب هذا من ا ل ت أ م ل أ ن ا ما أ د ر ي هل هذا الكلام صحيح قال بعض الناس يرتكب الذنب طلبا ل م ت ع ة في ا ل ذ ن وهذا موجود انتما كليت البزن يتمتع او يتمتع يتمتع متعه م ح د و د ة و ا ل ز ا ن ي ة كذلك بل اذا كانا متزوجين قد يجد كل واحد منهما م ت ع ة في الحرام ما لا يجدوه معا في الحلال يعني ا م ر أ ة م ت ز و ج ة اذا زنت قد تجد مع عشيقها غير الشرعي م ت ع ة لا تجد ذلك مع زوجها ربما ما ب ي س م ع ا ل ك ل م ا ت والعبارات اللي ب س م ع ه ا ليها ت ا ج ل د ك الي ل هو بين قوسين المكانات ا ل ت ج ي ل ك انا ت تقيلة انا مما شفتك اتبرجلته وانا مما سمعت صوتك اتهزيت بقيت ما ع ا ر ف اكل ولا اشرب و أ ن ا ما اعرف ب ر ي د ك ر ي د ة ش د ي د ة و أ ن ا اتجننت فعلا انت ما نصح ا ل خ ر ا ر لك او من نار ب ي ع عباراته دي قول للمرح ما بقدر يقول ه للمرح ما بقدر يقول ه الشغل, الشغل الشيطان ع ب د بالله فبجد يخطب في ا ل م ع ص ي ة والذب م ت ع ة قال ف إ ذ ا صارت عنده دوما ادمن المتعه يشرب ا ل خ ب ر ة ل م ا يشرب الخبره يحصل شنو يسكر شنو ي غ ن ي ه ا ه ا ه فين تلقاه شنو مبسوط كده ومنتشي وشاف الناس ع ش ر ع ش ر كويس لقا متعه لكن سبحان الله المعاصي بمجرد أ ن ينتجلي ن تذهب اللذات وتبقى الحسرات في الفؤاد ج م ر ة زنا لحظه الزنا يكون مستمتع بعد ما ي م ش و تاني ب ك و ن م ض ا ي ق اليوم كله فيقول رحمه الله أ ن ه إ ذ ا أ ذ ن ب واستمتع ثم أ د م ن الذنب لا يجد في الذنب بعد ذلك م ت ع ة ولكن الغريب أ ن ه لا يستلذ ولا يستطيع ان يرجع ما ب ا ل ق ى متعه في هذا الموضوع لا يقدر ارادته وجسمه يذهب إ ل ى ذلك دون هو لا يستطيع يلجم نفسه يحصل الاسترسال مع ا ل م ع ص ي ة ومع الذنب فالخلاص من ل ذ ة الذنب مهمه ولكن ابن القيم ناقش م س أ ل ة هنا قال أ ي ه م ا أ ك م ل قطع القلب عن ل ذ ة الذنب الماضي بالكليه ولا ب ا ذ ك ر ذنبنا وشغال في عبادته أ م من ي ط ر ع عليه الذنب ولذته فيدافع ويجاهد ويتتعتع ويتعب ايهما أجلة ل ا ذ ج ا نفسه وقد أتته اجله ناقش ابن القيم هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ ج ل ة يتوب رجح ابن القيم رحمه الله أ ن ا ل أ ج ل ة من ي ط م أ ن قلبه لسبب بسيط جدا قال إ ل ى أ ي د ر ج ة يريد أ ن يصل الذي جاهد نفسه إ ل ى د ر ج ة الذي ي ط م أ ن صح إ ل ى د ر ج ة من الذي ي ط م أ ن إ ذ ن هذا درجته أ ك م ل ولكن لا تجد من ا ط م أ ن قلبه يجاهد نفسه ليرجع إ ل ى حاله ذ ا الذي يجاهد نفسه هو الذي يريد أ ن يصل إ ل ى د ر ي ة ط م أ ن ي ن ه القلب وعدم التفاته إ ل ى الذنب وهذا يعني أ ن ه كمال الثاني المرجح الثاني الذي جاهد نفسه ما زال أما الذي لم نفسه يلتفت مضطرب أما فقد صار في ا ل ح ق ي ق ة والشرع و ا ل ط ا ع ة راسخا ذ ن مطمئن جدا وللنفس ثلاث أ ح و ا ل ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى للنفس أ ن ي أ م ر الشيطان النفس ب ا ل م ع ص ي ة و أ ن يجملها و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة بعد الذنب أ ن يندم و أ ن يتلوم و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يطمئن إ ل ى الطاعات فيمضي في طريقه لا يلتفت إ ل ى ماضي وقد صار من الراسخين أ ق د ا م ه م في م ق ا م ا ت ا ل إ ي م ا ن فالراسخ في م ق ا م ا ت ا ل إ ي م ا ن هو ا ل أ ك م ل و إ ن كان ابن القيم يقرر شيء مهم وهو أ ن المجاهد يجد من ا ل م ش ق ة والتعب ما لا يجده الراسخ لكن الراسخ نفسه قد مر بهذه ا ل م ر ح ل ة حتى صار راسخا ولا كيف ثم قد تكون ا ل ع ب ا د ة ش ا ق ة ولكن لا تكون هي ا ل أ ف ض ل وهذه ق ا ع د ة م ه م ة جدا في الطاعات ا ل م ن ا س ب ة ليست كل ع ب ا د ة ش ا ق ة هي ا ل أ ك م ل و ا ل أ ت م ضرب مثال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل قال إ ي م ا ن بالله قال ثم أ ي قال الجهاد في سبيل الله ومعلوم أ ن م ش ق ة الجهاد في سبيل الله ليست ك م ش ق ة ا ل إ ي م ا ن ولكن بالرغم من أ ن الجهاد أ ش ق من ا ل إ ي م ا ن ولكنه ب ع د ا ل إ ي م ا ن هذا واضح في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ب ي ت ي بعد ص ل ا ة الفجر صلى بالناس الفجر و ص ل زوجه م ي م و ن ة بنت الحارث رضي الله عنها وتركها في البيت وخرج لقضاء بعض شؤونه فرجع قبيل الظهر فوجد م ي م و ن ة في مكانها ج ا ل س ة لم تتحول إ ن م ا هي في ذكر مع الله قعد ا نفس ا ل ق ع د ة ب ت ا ع ة الخله ا تسبح وتسبح وتعبد قعد ة فقال لها ه ذ ه جلستك ج ل س ت التي تركتك عليها قالت بلى يا رسول الله قال لقد قلت بعدك أ ر ب ع كلمات تعدل ما قلته كله وهذا يدل على ف ض ي ل ة الفقه ع ب ا د ة الله بعلم لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه و ز ن ة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات تعدل ما قلت من الصباح حتى الظهور وفعلا يعني حتكون سبحت كم م ر ة عدد خلق الله عدد ما خلق الله هو في دقائق سبح بعدد خلق الله سبحان الله عدد خلقه و ر ض ى نفسه وسنه عرشه ومداد كلماته الفقه في الدين مهم فلذلك الفقه يجعل العبد يحصل أ ع ل ى الدرجات من الحسنات والطاعات بدون م ش ق ة وتعب ولميمونه حظها ونصيبها من المكث والجلوس و الذكر لله تعالى طيب بعد هذه ا ل م س أ ل ة الخلاص من ل ذ ة الذم يقول و ايترك ا ل ا س ت ه ا ن ة ب أ ه ل ا ل غ ف ل ة و ايترك ا ل ا س ت ه ا ن ة ب أ ه ل الغفله شيء عجيب إ خ و ا ن ن ا في ناس غافلين يطيق يتمرشون ما تقول ياخذ الشرود ي ما نافعين والشباب ضايع ق و ل بينك وبين نفسك يا الله تهديه و إ ل ى الجامع تبصره ي ص ل في المسجد لا ت س ت ه ي ل ب أ ه ل ا ل غ ف ل ة يقول ودي ق ا ع د ة ط ر ب و ي ه م ه م ة جدا ذكرها ابن القيم قال الفقه أ ن تمقت الناس في ذات الله الفقه ان تمقت الناس في ذات الله بمعنى ما تشتقر الناس لكن شعرت ان الناس يحول بينك وبين الله خ د محلهم صفر لا تجعل الناس يصدونك عن ط ا ع ة الله ده تعمل معصيه لكن الناس يقولون عليه علي شو محسن داري اعمل ح ي ا ة ر ض ي الله لكن يا ا ب ي اصحابي سيضحك مني إ هؤلاء قطعوك عن الله ولكن تقولون م ت ع في معاملتك لله لا تجعل الخلق بينك وبين الله اصل الخطا بينك وبين الله خذ قدام ه صفر يعتبر مافيه ابد ن ك مش داير طاطيه الله والناس مالهين ا ل ط ا ع ة يعتبر الناس دكلها مافيه الكون دكله فاضي اعتبر نفسك بركه عبد الله دم على شنو ان تمقت الناس شنو في ذات الله قال ثم ترجع إ ل ى نفسك فتمقت نفسك بعدما تمقت الناس في ذات الله تمقت رغبتك تمقت كيف أ ن تكون أ ش د م ق ت ل لنفسك آ ه طيب ب أ ن تنظر إ ل ى آ ف ا ت ك وعيوبك وكل واحد منا أ ع ل م بنفسه من ا ل آ خ ر ي ن ا ل أ ح م ق أ ح م ق كويس و البيحب الفخر و الوجه ا ة عرفته ا ر أنه ب ي ح ب الفخر و الوجه ا <تصفيق> ة ما ف ي ن و ع من الناس <تصفيق> ك م ا ش ك ر ت ه ما بشبعك لكدام تقول لي زوري ت ح س ن ز و ل أ ن تازو ل شيخ أ ن ت ا ز و ل اي ن و ا ر ت ن اتازو أ ن ل ق د ا م ن امشي جدام ن ا و ا ل ل ه يمشي ذ لك ماشي ك ا ن ق ل ت ل ه في أ ج ر و ي دخل ا ل ج ن ة يقولك نشوف لانه يجب ن و ا ر ت ج ن و ن ي يجب ان يكون هناك سفير ن و ن ق ل لك ان يكون هناك سفير و ج ن و ي فقال لك ان ه ن ا ي ر ج ن فقال لك ان ه ن ا ي ر و ج ي فقال لك ان هناك سفير و ن ي ا ل ك ان آ م ن ا ف ي نص ع ن د ن ا ا ل ن ز ع ة ك س ي ر و ج ن و ي فقال لك ان هناك ن و ب ت ع ا م لك ان هناك سفير و فقال لك ن هناك ا ل ل ان هناك س ف ي و ك ع ن ا ل ل ه أ ه م ش ي ء إ ذ ا عاملت الله لا تلتفت إ ل ى خلق الله أ ب د ا ل أ ن ك تعامل من هو أجل منه كم من يقدر اجل د أن يعامل الرئيس في القصر ا ل م ثم ه و ر ي ي ت ت ف الغفير إلى ل ا منه و و الجمهوري هو في حضرة جاعد مع يقول ج د جاعد في في الرئيس الرئيس القصر حضرة هم مع لا جاو اللون للناس يوغل للغفير أرتفاء لا م ع الغفير كان لأرتفاء للناس لأرتفاء سارع الظهر سارع لأنها اللون ليس معه يا اخي أ ن ت في ح ض ر ة الله وتعامل الله لا تجعل خلق الله بينك وبين الله و إ ل ا فسد قلبك وضاع عملك بالرياء و ا ل س م ع ة ثم ارجع إ ل ى نفسك وكن أ ش د مقتل ل ش ن و ط لنفسك ب م ع ر ف ة عيوبك ثم ب ا ل ت أ م ل في أ ن ك في حق الله مقصر مهما فعلت من الطاعات و أ د ر ك ت من العبادات هذا دافع قوي جدا إ ل ى أ ن لا تستهين ب أ ه ل ا ل غ ف ل ة شوف يا اخوانا ن أ ك ل م ك م تجد أ ح ا د ي ث ع ج ي ب ة جدا في السنن مثلا يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانت ذ ل ك ش ج ر ة من شوك في طريق المسلمين تؤذي الناس قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ز ا ح ه ا عن طريق المسلمين رجل فدخل ا ل ج ن ة الفعل ما الجنة تدخل لكن ما قام من في القلب من مقامات ا ل إ ي م ا ن وشواهد اليقين والانكساخ في تلك ا ل ل ح ظ ة وتعبد الله ب أ م ر ي س ت ه ي ل به الناس جعل هذه ا ل ع ب ا د ة أ ر ف ع لدرجات العبد في البخاري بغي من بني اسرائيل تمشي في الصحراء فوجدت كلبا عطشا فنزعت موقها النعل وملته ماء ثم ذنته للكلب بيدها حتى شرب فلقيت, فلقيت الله فشكر لها ذلك وغفر لها وادخلها الجنه ة سقيا بيغفر البشر خل الكلب ما بيغفر الذنا. الزنا الزنا خل عظيم جرم دا شنو البشر شديد لكن الناس يستهينون ولكن من سقيا سقيا ليست مجرس باقبال سقيا قام بقلبها فهي تعظيم في الكلب الطاعة اتتها الله لها الكلب ما فضل على الله تلك اللحظة بهذه فغفر هذه ومن إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة ل أ ن ه الكلب م ح ل ا ح ت ق ا ر وفي الصحراء حيث لا يراها أ ح د هذا يدل على أ ن ه ا فعلت هذا لم تفعله رياء ولا س م ع ة أ ي س م ع ة في س ق ي كلب في صحراء م ق ط ع ة فلذلك هذه ا ل م س ا ل ة مهمه طيب العبد في م ر ح ل ة ا ل إ ن ا ب ة يحتاج إ ل ى شيء مهم جدا أنه إذا فعل طاعة فعل في م ر ح ل ة ا ل إ ن ا ب ة عليه أ ن يتذكر أ ن الله أ ع ا ن ه على هذه الطاعه استشعار العبد توفيق الله ومدد الله وعون الله للعبد أ ه م شيء في ا ل إ ن ا ب ة و إ ل ا أ ن ت تقول اللهم أ ع ن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أ ن ت عبدته وحرم غيرك توفيقا من عند الله تعالى ولذلك ما كل الناس يوفق ل ل ط ا ع ة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم طيب انتقل ابن القيم انتقال عجيب من م ن ز ل ة ا ل ا ن ا ب ة إ ل ى م ن ز ل ة لا تشرح إ ل ا مع ا ل ا ن ا ب ة ل أ ن ه ا ق د ي م ة ا ل إ ن ا ب ة التي هي م ن ز ل ة التذكر التذكر و التذكر في مدارج السالكي ن م ن ز ل ة و الذكر في مدارج السالكي ن م ن ز ل ة التذكر تفاعل أ ن يحرص على شيء يستحضره وتعريف التذكر كما علم عرفه ل م ع ابن القيم حضور ص و ر ة م ذ ك و ر ة ا ل ع ل م ي ة في قلب ي المتذكر يعني أ ن ت بتتصور الشيء مجرد تصور كويس بعد معناه ذكرته قبل ما تقول أ ي ح ا ج ة أ م ا الذكر هو شنو ان تقول ما تذكرته طيب ما ا ل ع ل ا ق ة بين التذكر و ا ل إ ن ا ب ة يقول تعالى وما يتذكر الا مي من ينيب ومن اناب وما يتذكر الا من اناب فمن ا ل إ ن ا ب ة ا ل إ ن ا ب ة تولد سنه التذكر اخوانا نشوف أ ص ل ا ا ل ا ن ا ب ة م ر ت ب ط ة بالهدايه ة إن ا ل ل يهدي من يشاء ان ء إ الله يهدي ض ل من يشاء ي و من يشاء ويهدي إ ل ي ه من م من من اناب شهروا؟ أ ن من أ ن ا ب أ ج اجا أ لله لكن ما أ ت ى إ ل ى الله بجوارحه فقط أ ت ى إ ل ى الله أ ي ض ا م ش ن و ب ق ل ب ه طيب والتذكر معه شيء قريب منه هو التفكر التذكر معه شنو التفكر والفرق بينهما كما قال ابن ق ي م رحمه الله التفكر عدم والتذكر وجود التفكر شنو عدم كيف أ ل ز ب يفكر في موضوع مجرد تفكير ما أ و ج د في ذهنه لذلك بعد ما يتفكر بقول شنو يتذكر عشان ك د ا ايهما أ س ب ق التفكر قبل التذكر و ل التذكر قبل التفكر التفكر في ا ل أ و ل يتفكر وبعد ذلك تصيب غ ف ل ة ما تفكره يسعى إ ل ى استحضاره في قلبه هذا يسمى شنو التذكر وسيذكر ت شنو من يخشى داء الذكر د ا فعلا يخاف الله هو ا ل يجيب هذه ا ل م س أ ل ة طيب ا ل إ ن س ا ن بيستحضر شنو في ذهنه حضور صوره مذكورا ع ل م ي ة في القلب شنو دا ا ل ج ن ة ج ي ب ة أ ن ت بتفكر في آ خ ر ه تفكر ع ش ا تقول ا ل ج ن ة وتتكلم عن تفاصيل ا ل ج ن ة كده و ا ل ج ن ة كده والجنه كده ذ ا ما يعتبر يعتبر ت ذ ك ر طيب إ ذ ن ا ل إ ن ا ب ة من ا ل أ ش ي ا ء اللي ت و ج د ه الان نتكلم عن تفاصيله ا ا ل أ ش ي ا ء اللي ت ج ي ب ا ل إ ن ا ب ه حاجتين التبصر والتفكر ت ب ص ر ة وشنو وذكرى التبصر ب ي ك و ن ب ا ل آ ل ة ا ل ح س ي ة كيف التبصر من شنو أ خ و ا ن ا من البصر يبصر ي ع ا ي ي ت أ م ل في الخلق وهذا هو قول تعالى أ ص ل افلم الآية ي صورة قابة ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ما لها من لها فروج يعني ثقوب وعيوب و ا ل أ ر ض مددناها و أ ل ق ي ن ا فيها رواسي ة و أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج بهيج تبصره فاستعمال آ ل ة البصر في استحضار ع ظ م ة الله تبصر ثم ا ل ا س ت ف ا د ة من ذلك ب ا ل إ ع ر ا ض عما سوى الله تذكر وبذلك تحصل ا ل إ ن ا ب ه تبصره وذكرى بكل عبد منيب وهذا معنى من المعاني ا ل ل ط ي ف ة جدا يعني بالتبصر والتذكر يزول ا ل إ ع ر ا ض وجفاء القلب وجفاء شنو وجفاء القلب ابن القيم عنده كلام لطيف جدا لكني لم أ ط ب ق المرجع الذي قاله فيه إ م ا في الفوائد و إ م ا في ر و ض ة المحبين قال إ ن القلب يشعثر القلب ع ن د ش ن و ش ع ث ي ع ث ي ن ش ينشو ش ع ن ش و شعثر ي ش ع ث ر ي ن ع ث ن ع ي ن ش ش ن و ا ل ب ش ت ن ش و شعثر ي ن ش ش ن و ر ب ن ش و ش ع ث أ غ ن ر ي ن ا ل شعثر و ي س قال ع ث ر ج ل ي ط ينشو ش ع ر ينشو ر ن ش و ش ن ش و شعثر ي ن ش ع ث ر ينشو ر ينو ش ر ش و ش ن و شعثر ي و ة وللقلب شعث ممكن يزولكم بظهره ا ما أ ش ع ث لكن بجوه أ ش ع ث جدا و إ ن الله لا ينظر إ ل ى صوركم ولا إ ل ى أ ج س ا م ك م ولكن ينظر إ ل ى قلوبكم أ م ا ببره ما أ ش ع ث ما شاء الله نظيف وكيافه و آ خ ر ريحه و آ خ ر ص ا ب و ن وشاكل بنطلون و وما شاء الله نظيف جدا كل م ر ة يعمل كده ك ل من رعاه بروحه لكنه أ ش ع ث القلب أ ش ا كذا قال إ ن للقلوب شعثا لا يلمه إ ل ا ا ل إ ق ب ا ل على الله و إ ن في القلوب و ح ش ة لا يزيلها إ ل ا أ ن س بالله و إ ن في القلوب حزنا لا يذهبه إ ل ا سرور ب م ع ر ف ة الله ومعاملته و إ ن في القلب قلق ا لا يسكنه إ ل ا فرار إ ل ى الله و إ ن في القلب ف ا ق ة لا يسدها إ ل ا اللجوء إ ل ى الله و ا ل إ خ ل ا ص له ومحبته و إ ن في القلب ح س ر ة لا يطفئها إ ل ا الرضا ب أ م ر ه ونهيه وقضائه إ ل ى يوم لقائه هذا الكلام لطيف جدا ب ا ل م ن ا س ب ة ل أ ن ه شوف يعني تبصله وذكرى لكل عبد شنو منيب كويس القلب حتى في, حتى في ايات قافله فيها يعني حديث عن القلب إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولكن السؤال الكبير من الذي يعيش بدون قلب إ ن ه ان لم يقل له قلب مات لكن القلب الحسي موجود الذي يدفع الدماء والشرايين و ا ل أ و ر د ة والبطين و ا ل أ ذ ي ن قلب سليم ليس فيه تضخم لكنه بدون قيم فارغه ان قال إ في ذلك ذكرى في قاف لمن كان له شرق قلب أ و القى السمع وهو شهيد أ ي حاضر وهذه ا ل آ ي ة تقسم القلوب كما قال ابن القيم في م ن ز ل ة ا ل إ ن ا ب ة و ت ذ ك ر إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قلب ميت هذا لن يستفيد وقلب حاضر ولكنه غير مستعد القلب حي ويحب ل و الخير و ح ب عمل الخير لكن ما حاضر شكيد شنو قال السمعة ألقى شنو أو ألقى وهو شنو؟ يكون مستعد الما مستعد ل ل م و ع ظ ة ما ب ت أ ث ر ف ي ا ل م و ع ظ ة لاحظنا والقلب الثالث القلب الحي ياتو المستعد ما ف ي ق ل ب ي ن حي لكن واحد مستعد و ت ا ن ي شنو ما مستعد ابن القيم عشان يقرب المثال قال ش قال وذلك قال و في الامور ا ل ح س ي ة مثل الاول صاحب القلب الميت كان اعمى في الدنيا زرع م ي ا ن شنو مالو مبشوف والثاني باصر ولكنه لم يحدق بنظره نظر وهو م ت ش ا غ ك حتى انه لم يستبد معالم الشيء جاء في محله قلت له ك د ا ع ا ي هناك قام عايق و ب ا ل ه مشغول يكون عينه ش ا ي ف ة لكن قلبه طالما ما, ما حاضر حيكون ما شاف حيقول قلت له وصف لك والثالث من نظر الى الشيء مدققا من محدقا نظر وكذلك القلب ليستفيد ينبغي أ ن يحدق و أ ن يكون مستعد ل أ ن يتقبل ا ل ت ذ ك ر ة ليتذكر سيتذكر من شنو من يخشى وما يتذكر إ ل ا من ينيب تبصره وذكرى لكل عبد من شنو منيب ا ل إ ن ا ب ة بجيب شنو بجيب التذكر طيب حاول ابن ق ي م رحمه الله تعالى أن يناقش ما أ س ب ا ب ا ل ح ر ا و ي أ ب ن ي ة التذكر إ خ و ا ن ن ا أ ن ا د انا لا اتذكر كيف نتذكر ا ل آ ن الزول يذكر ح ا ج ة وهنا السائل يقول شنو يقول لزول شنو ذكرني زول أ ق ل فضل م ن ي يقول شنو ذكرني طيب انت كيف تتذكر أ م ر ا ل آ خ ر ة وتتنبه لهذه المعاني التذكر ي القيد شيء تحدث ت رحمه عنها ابن القيم رحمه الله ا أول ل يبدا أ ب ل التذكر م و ع ظ ة ي ب د أ ب ا ل م و ع ظ ة و اما ل و ع ظ ة إ م م س م و ع ة و إ م ا م ش ه و د ة ا ل م س م و ع ة يتقوى ب ا ل أ ا ا ن و ل م و ع ظ ة مهمه ة الناس فينا تتخيلوا انهم ما يحتاج ل ل م و ع ظ ة لكن أ ي سيحتاج ا ل م و ع ظ ة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة ب ل ي غ ة وجبت منها القلوب و د ر ف ت منها العيون ف ا ل م و ع ظ ة م ه م ة الانتفاع ب ا ل ع ظ ة والتقاضي عن عيوب الواعظ عشان تنتفع ك ا م ر ت كذا ما حينتفع يعني كان أ ن ت تزول ش ف ت و عمل غلط وشيخ بقى ي قريك انت قدرت تذكر غ ر ط ة كلام ما بقى عليك ويتكلم وانت سارح سارح وين مع اخطائه كويس مع اخطائه بتكون سارح معه ب ت ق و ل ازود دقاله لكن يا اخي بتتابع عيوبه انت بقى عارف عيوبه الزول اللي بتعرف عيوبه ممكن يستفيد منه لكن قد يكون زول فعلا يستفاد منه عنده علم ممكن يستفاد منه تعمل شنو لما تجنب ل ي ما تخد عيوبه في بالك استمع له باعتبارك تريد ا ل ن ج ا ة لنفسك لكنك قاعد تقول لكن اليوم اديك وما قال اليوم اديك ما سوى اليوم اديك ما عمل كويس ما حتستفيد و دي ف ا ئ د ة م ه م ة جدا في الانتفاع لينتفع ا ل إ ن س ا ن بهذه ش ن و بهذه الموعظه طيب عدم ذكر عيب الواعظ و إ ن كان ابن القيم رحمه الله يحاول أ ن يقول شيء على الواعظ أ ن يقلل من العيوب حتى يستفاد منه يعني زي ما نحن بننصح الزول اللي بيستمع للواعظ ا ن ه يتقاضى عن شنو عيون واعظ ايضا ن أ م ر الواعظ ا ن ه شنو اصلا ما يعمل عيوب عشان ما يصد الناس ا ل د ك ا ت ر ة فيه الناس عارفين التدخين واضراره ولكن تلقى طفايته في التربيزه الطفايته تلقى شنو ج ن ب معناه شنو و ي د خ لكن ده ما يمنعك انك تتداوى ش ن و عنده تستفيد من علمه أ ي و ه حتى لو في مرض متعلق بالتدخين قد يكون متخصص في ا ل ص د ر ي ة لكن بيدخين وانت بتدخين تعلق مشيت ليه ولقيتوا ب ي ش ر فيس ج ا ر ة عديم ب ع د ه و ي وكذلك الواحد فيه شيء يمكن أ ن تستفيد منه ولكنه قد يصدك و إ ن كان الدين ما زي ال... الطبيعه لانه زول داير ث ق ي ي د أن ي أ خ ذ الدين ممن ن يثق به يا اخوانا ف أ خ ط ر شيء أ ن يكون بينك وبين من يعلمك حواجز ما حتستفيد منه وابن القيم هنا يتكلم مع ا ل و ا ع د أن أ ن لا يحرم الناس منه لما زور كويس حتى عندك معاصي لسه و ب ع د منها قال شعيب وما اريد أ ن أ خ ا ل ف ك م إ ل ى ما أ ن ه ا ك م عنه يا عماد اقول لكم ما تعملوا كذا وتلبوني أ و ل زر أ ي و ه ان أ ر ي د إ ل ا ا ل إ ص ل ا ح ما استطعت وما توفيقي إ ل ا بالله عليه توكلت إ ل ي ه شنو أ ن ي آه فمعناه شنو معناها يعني يقلل وكذلك ا ل ق ر آ ن لم ا تقولون ما لا تفعلون كبرا مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون أ ت أ م ر و ن الناس بالبر وتنسون أ ن ف س ك م و أ ن ت م تتلون الكتاب أ ف ل ا تعقلون ولذلك يوم ا ل ق ي ا م ة في البخاري يرى الناس بعض من كان معلما لهم وواعظا في نار جهنم قد, اندل... قد تدلت اقتابه اندلقت يعني تدلت اقتابه مصارينه وقعت يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى ا ن يا فلان اولم تكن, أو تكن تامرنا ن ه ن ا عن المنكر بالمعروف يقول كنت انهاكم عن المنكر واتيه وامركم بالمعروف ولا اتيه يا أ ي ه ا الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء الذي ا ت ق ا ن من الضنا وربما أ ن ت به سقيم لا تنهى عن خلق و ت أ ت ي بمثله عار عليك إ ذ ا فعلت عظيم ف ا ب د أ بنفسك وانهى عن غيها ف إ ذ ا انتهت عنه ف أ ن ت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم في اللحظة بيستفاد منك لذلك هذا مهم هذه ا ل ج ز ئ ي ة في الانتفاع بالموعظه مهم لكن ن خ ت م ب م س أ ل ة ب س ي ط ة إ ن شاء الله ونستقبل الدرس القادم إ ن شاء الله م ن ز ل ة ج د ي د ة من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ط ي ب أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة تكلمنا وتحدثنا عن أ ن و ا ع شنو القلوب ومثال ذلك من الناس إ م ا أ ع م ى و إ م ا بصير مشغول بقلبه وباله وفكره و إ م ا بصير محدق ببصره متابع بقلبه صح طيب تكلم ب ن قيم كلام عجيب في هذه ا ل ن ق ط ة ا ل ق ا د م ة يتكلم عن تطبيق هذه ا ل أ م ث ل ة على أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه وما يعجبني في ابن القيم أ ن ه بالصديق معجب ل أ ن ي بحب أ ب و بكر الصديق بحب شرير خ ا ص يضربون ا ل ا م ث ل ة فقال شنو بيتكلم عن ح ي ا ة القلب إ ل ى د ر ج ة ا ل إ ن ا ب ة و ا ل إ ح س ا س ب ا ل آ خ ر ه يقول ابن القيم مازال أ ه ل العلم يعودون بالتفكر إ ل ى التذكر يعني ي تفكر لحد ما يتذكروا ل إلى التفكر بالتذكر ت ذ ك ر يرجعوا يعودون الشيء الذي يتذكره جديد تاني من يتأمل وش الناس يتفكروا وقوم يتذكروا قال مازال أ ه ل العلم يعودون بالتفكر إ ل ى التذكر وبالتذكر إ ل ى التفكر على القلوب حتى ناطقوا القلوب فكانت لها أ س م ا ع ا و أ ب ص ا ر ا لحد ما ق ل و ب م بلا تكلمت يعني من كثره التذكر و ا ل ت أ م ل وما عندهم من القلب من مقامات ا ل إ ن ا ب ة قال قلوبهم يتكلم اخوانا الكلام بتاع المقيد ممكن يسوع وريك ي ف انا لقيت ساب بتكلم عن ا ل ك و ر ة ق ا ع د م ح ا ض ر ة وهم حضروها وبعدين برضو بعد ا ل م ح ا ض ر ة مروا من الجامع مشوا يحضروا ا ل ك و ر ة كان بين ح ا ج ة كده اليوم د ي ك الميم المانيا كانت ل ع ب ه لانه بيشجع ألمانيا. المانيا انا ما ع ر ف في شنو بيشجع المانيا في شنو المهم هو مسجع أ ل م ا ن ي ا ك ا م ب يحكي لصاحبه قال له والله فلان ك ش ف ت ه المذكر ي واحد من الخواجات ديال ا ل ك و ر ة والله ك ش ف ت ه فلان ياخي الكوره تتكلم في كوره عديل قاله الكوره تتكلم في كوره ع م ع ن ا ه شنو معناها شنو معناها ش ع ن ا ه ا شنو معناها شنو م ع ن ا ن و معناها معناها ن و م ا ا شنو ع ن ي ه ا ن ا ه ا شنو ع ن ا ه ا شنو معناها شنو م ع ن ا ه ك شنو م ا ه ا شنو م ا ه ا ش ن ا ل ق ي م في ا ن و م ع ن ا ل ا ش ن ا ب ا ش و ا ل ي ما زال أ ه ل العلم يعدون و بالتفكر إ ل ى التذكر و بالتذكر إ ل ى التفكر حتى نعطق القلوب فنطقط فقمت ب ر ب م ث ا ل قال مثل أ ب ي بكر مثل أ ب ي بكر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أ خ ذ أ خ ا ه إ ل ى مكان و و ق ف أ م ا م قصر مشيد جميل قال وقف أ ح د ه م ا بالخارج و دخل الثاني الثاني ر أ ى ولمس, ولمس ووقف ل م س و على تفاصيل أ ج ز ا ء البناء من الداخل لقى اثاثات م ا ل ا سمحه لقى السيراميك لقى الستايل لقى النجف و ي ت ق ى الجزاز ده ما خشى ده لما ن ت ك ل م و ك ل م الناس التانيين قال ل ي ه أ ن ا شفته بجوا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة في ناس ما صدقوا ده لكن د ه صدق ليه ل أ ن ه د ه وصل ل د ر ج ة غ ر ي ب ة منه ما دخل لكن شاف من البونه ا ل ب ر ا عرف ا ن ه أ ي ح ا ج ة جواه ممكن تكون ل أ ن ه يعني البيت فخم جدا لو جا ا ل له ل ج ي ت نجف يصدق او يصدق ي ق و ل أ ص ل س ك ا ن النجف في البيت زيدا ما في, في شنوزته الدخل هو الرسول عليه الصلاة و السلام و ا ل ذ ي وقف ب ان ل خ ا ر ج هو ي ك ر ا ل صديقا ل م ك ل م و يجب ان يكون ف ص د ي ق و لانه ل ي ق و ل له م ي ة ا ل ة ف يجب ان يكون صديقا ه لكن يجب ان يكون صديقا لكن يجب ان يكون ص د ه م ا لكن ا يجب ن ان يكون صديقا لكن يجب ان يكون صديقا لكن ي قصر ك ب ا ف يكون ص د ق و و ا ف ي ن ا س يشككوا لكن يجب ان ش ك ك ن ص ل ل ي ه ل أ ن ه صديق الصديق ن ع ط ق بالقلب فكان لقلبه سمعا وبصرا يعني شاف لكن ما شاف تفاصيله أساكد أولئك أنعم المنزلة التالية لمنزلة النبوة أولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين طوالي بعدك بيجي الشهداء والصالحين رفيقا دائما الصديق بيكون بعد النبي والصحابة بعدك بعد هي عليه بيجي بيكون لمنزلة أولئك الصديقين مع من وحسن شنو بعد لكن ما يوجد مثل الصديق ل أ ن ه صار ص اسما ر ا له الفاروق وذي النورين والكرار ولكن هذا الصديق والفريق شنو يا ا خ و ا ن واضح الصديق رضي الله عنه وهكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما في صحيح مسلم كان على ظهر أ ح د فاهتز جبل احد فقال أ ث ب ت أ ح د كان معه أ وفيها ب ك ر وعمر وعثمان إ ن ع ل ك نبي وصديق و ش ي د ن وفيه علم ل أ ع ل ا م ا ل ن ب و ة أ ن عثمان وعمر لن يموتا احد ف أ انفهما في سرير بملاريا ولحمه سيموتا مقتولين وهما يقتلان ظلما فلذلك أ ث ب ت لهم الشهاده ة أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق فإن عليك و ش ي وصديق من الدين د ا مناسل ن منزلة من مع الصديقين فلذلك م ن ا ط ق ة القلوب بالتذكر والتفكر للوصول إ ل ى د ر ج ة ا ل إ ن ا ب ة م س أ ل ة من المسائل المهمه جدا ا ل أ ف ض ل أ ن نكتفي بهذا القدر ولكن أ ق و ل أ خ ي ر ا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ي ه ان الكرام أ التذكر لا يقاد إ ل ي ه كل الناس لقول تعالى تذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد سيذكر من يخشى قال إ ن م ا أ ن ت م ن ذ ر من يخشاها فلا بد ل س ا ي ك و عنده خشيه و إ ن ا ب ة و أ ن تستقر ا ل آ خ ر ة في قلبه الله تعالى 私のお話を聞いてください。